وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أن, ما الأرض ومثله لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُمْ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 ويخافون سوء الحساب والذين صدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بِحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صنح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون سلام عليكم بما صدرتم فنعموا ببدع والذين ينكضون عهد الله منهم بعد مفاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيه وصلوا ويكسدون في الأرض ويكسدون في الأرض لا لهم النعمة ولهم سوء الدار الله يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا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 لحاة طوبا لهم وحسن ما كذلك أوصلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلوا عليهم لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل له رضي لا إله وتوكلت وإليه متابا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو مطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا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 قبلك فأليت الذين كفوا ثم أخذتهم ثم أخرتهم فكيف كان عطاء أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء أَقُصَمُوهُمْ قل قُصَّا قل أم بظاهر من القول بل هين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هادة لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وكلها زائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكاسر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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجه وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذنه لكل أجل كتاب يمش الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوثّيانك فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقولة ختمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلما هم مكر جميع يعلم ما تكسب كل نفخ وسيعلم الكفار لمن نطب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا دي وبينكم ومن عنده